حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببرهانه من كان يعلم أن الله خالقه tidak ada orang yang berbicara dengan bahasa Hindi, dan tidak ada orang yang menghafal bahasa Arab. Dan tidak وما عليا ابس بقيد لمع فتى اوصاه الله في سر و اعلاني فهو صحابه خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضواني فمن أحبهم قد نال منزلة عد الإله وجازاه بإحساني يا طيبا Ana istakala <laughs>